بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين في القذف في سياق كلامنا على الحلول اليوم كلامنا الحدود شاء الله على حد تكلمنا القذف الماضي وقد سنتكلم على على على الزنا إن حد في هذا هو الرمي لأن إ ن س انسان آخر بالزنا على ما على ن ن ب ب ي ه ل ل والمراد ت ف ص ي أ يرمي إ ن س اخر ن آ بالزنا على وجه التعيير ليعيره به أ م ا إ ذ ا كان ليس من أ ج ل التعيير كما لو شهد إ ن س ا ن بالزنا ف إ ن ه لا حد فيه إ ذ ا اكتمل ا ل ش ه ا د ة وتم النصاب والقذف من أ ك ب ر الكبائر وقد قال صلى الله عليه وسلم ا ج ت ه ب و ا السبع الموبقات وعد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات و ا ل أ ص ل في هذا الباب قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ي أ ت و ا ب أ ر ب ع ة شهداء فاجلدوهم ثمانين ج ل د ة ولا تقبل لهم ش ه ا د ة أ ب د ا و أ و ل ئ ك هم الفاسقون الا الذين تابوا وكتاب القذف أ و موضوع القذف ج ز أ ه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى فذكر هنا في الحدود شرط القاذف وبعض ما يتعلق بالمقذوف و أ م ا ما يتعلق ب ا ل إ ح ص ا ن الذي يستلزم الحد فقد ذكره ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى في كتاب اللعان لان اللعان لابد له من قذف إذا أراد الرجل يلاعن اللعان ينبني على اللعان من الكلام على القذف ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى اللعان يسبقه القذف وتكلم هناك على القذف تكلم على الفاظه وتكلم على ا ل إ ح ص ا ن يعني متى يكون ا ل إ ن س ا ن محصنا إ ذ ا قذف بالزنا وجب على قاذفه الحد ونحن قد تكلمنا على هذا الموضوع و ا س ت و ف ي ن ا ولكن حتى يكون الموضوع متكاملا س أ ر ج ع م ر ة ث ا ن ي ة إ ل ى كتاب اللعان في الجزء الثالث حتى نتكلم على ما يتعلق بالقذف من الصيغ ا ل ص ر ي ح ة وصيغ ا ل ك ن ا ي ة وصيغ التعريض ف عرف الفقهاء القذف ب أ ن ه الرمي بالزنا على ج ه ة التعيير وله أ ل ف ا ظ تدل عليه هذه ا ل أ ل ف ا ظ تنقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م منها ما هو صريح ومنها ما هو ك ن ا ي ة ومنها ما هو ت ع ل ي ض أ م ا أ ل ف ا ظ ه ا ل ص ر ي ح ة فكقول إ ن س ا ن ل آ خ ر سواء اكان القائل رجلا أ و ا م ر أ ة وسواء أ ك ا ن المقول له رجلا أ م ا م ر أ ة إ ذ ا قال له زنيت أ و قال لها زنيت ي أ و قال له يا زان أ و قال لها يا ز ا ن ي ة ف إ ن هذه الفاظ ألفاظ ص ر ي ح ة لا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يقول ما أ ر د ت بها ظاهر معناها وهناك الفاظ أ ن ا سوف لا أ ش ر ح هذا ل أ ن ن ي شرحته بالتفصيل في م و و ض ع هناك ع د م ت ل م ن الفاظ ع ى القبر اختلف في كونها من قبيل الصريح أ و من قبيل ا ل ك ن ا ي ة ف ق و ل إ ن س ا ن ل آ خ ر قال له لقد أولجت أو ذكرك في فرج محرم في أو ق اولجت ل له أ ذكرك في دبر محرم و ا ل أ ص ح أ ن هذه ا ل أ ل ف ا ظ ص ر ي ح ة وليست ب ك ن ا ي كناية و أ ث ر كونها ك ن ا ي ة أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قال ب أ ن ه لم يرد ظاهرها يصدق بيمينه لو قال رجل لاخر زنات في الجبل قال هذا ك ن ا ي ة ل أ ن ك ل م ة زنا بمعنى صعد ة فقوله قال له زنات في الجبل ظاهر ا ل ك ل م ة يحتمل أ ن يكون المراد منه أ ن ه ما أ ر ا د به رميه بالزنا و إ ن م ا أ ر ا د أ ن يخبر ب أ ن ه صعد ا في الجبل ولذلك تعتبر هذه ا ل أ ل ف ا ظ من قبيل الكنايه ة فإذا ا ق ل ا القذف فإنها قذفا وإذا قالها على المعنى الآخر اللغوي الذي تحتمل فإنها لا قذفا قال له في البيت ما تعتبر كناية لأنه ما يقال للإنسان صاعد في البيت على على تعتبر سبيل تحتمل فلو له لأنه في في تكون تكون زنأة فلا تحمل إ ل ا على الصريح أ ي تكون كالصريح في هذه الحاله ة ل أ ن الا يمكن م أن ت ح على معنى ل ل ص ع و د إ اذا إ كان للبيت درج وقال و ا زنات في البيت من المحتمل أ ن يقول والله أ ر د ت به أ ن ه صعد في الدرج فإذا خذفة فهي إذا إلى العبارة كناية كانت وبناء هذا بحاجة تحتمل وتحتمل تحمل عليه على معنى آخر تكون يمكن أن قرينه اذا كان ا ل إ ن س ا ن يريد أ ن يقول أ ن ا ما أ ر د ت بها ا ل ق ذ ف و إ ن م ا أ ر د ت بها المعنى ا ل آ خ ر لا بد من ق ر ي ن ة تدل على احتمال إ ر ا د ة المعنى ا ل آ خ ر و إ ل ا فيكون ا ل إ ن س ا ن ق ا د ف ا ولا بد من حده وكذلك كذلك لو قال له زنيت أو زنيت في الجبل هل لما كانت محتملة كانت مترددة ما زنيت زنيت بين الأمرين في محتملة مترددة أو وبناء على ذلك يعني قالوا يحتمل أ ن تكون ك ن ا ي ة يحتمل أن تكون أن صريحا ولكن قوله زنيت بدون ا ل ه م ز ة جعل الفقهاء يرجحون جانب الصريح على جانب ا ل ك ن ا ي ة ل أ ن ا ل ه م ز ة قد تسهل وقد تحقق وبناء على هذا هناك احتمال أ ن يكون المراد بها ا ل ك ن ا ي ة ولكن العلماء يعني جعلوا الراجحه في هذه العباره الصريحه, جعلوها من قبيل الصريحة ولم يجعلوها من قبيل الكنايه ل أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ه أ ن ينطق ا ل ه م ز ة م ح ق ق ة فكونه نطق بها غير م ح ق ق ة كونه س ف ل ا ف إ ن ه يعتبر كالصريح في هذا البرد فاذا كانت ا ل ك ل م ة تحتمل معنيين عند ذلك يحتمل أ ن تكون ك ن ا ي ة و أ م ا إ ذ ا كانت تحتمل المعنى الواحد واحتمالا للمعنى ا ل آ خ ر بعيد جدا ف إ ن ه ا تعتبر من قبيل الصريح ا يا فاجر يا ا ف ت أو قال لامرأة يا خبيثة أو أنت تحبين الخلوة أو قال قال القبيل يا بالرجال كلمة قال لزوجته من خبيثة تحبين أنت أجدك كأن هذا عجراء ف إ ن ه في هذه الحالات كلها يكون هذا ا ل ك ل ا م ك ن ا ي ة عن القذف بالزنا ما يكون صريحا و إ ن م ا يكون ك ن ا ي ة وبناء على هذا إ ذ ا كان الكلام من قبيل ا ل ك ن ا ي ة فجئنا إ ل ى القاذف وقلنا لو أ ن ت قلت لزوجتك لم أ ج د ك عذرا إ ي ش مرادك بهذا هل مرادك أ ن تقذفها بالزنا ام ايش المراد هذه ا ل ع ب ا ر ة ك ن ا ي ة عن القذف بالزنا وبناء على لا بد أ ن نقيم عليك العد فجاء هذا الرجل وقال و انا ل ل ه أ ما أردت أن أقذف زوجتي م اردت أ أ ن أ ق ذ ف زوجتي و إ ن م ا أ ر د ت أ ن أ خ ب ر ب أ ن ه ا زالت بكارتها بمرض من ا ل م ا بقبضة م ا قدفتها بالزنا وإنما ر ت ا ق ع كان موجودا أ ر د ت أ ن اخبر عن واقع كان موجودا هل يصدق ام لا يصدق هل ما دام اللفظ من قبيل ا ل ك ن ا ي ة ف إ ن ه يصدق بيمينه إ ذ ا حلف يمينا ب أ ن ه ما أ ر ا د بهذا اللفظ القلفه ف إ ن ه يصدق في هذه ا ل ح ا ل ة هناك أ ل ف ا ظ أ خ ر ى لا تعتبر لا صريح ولا ك ن ا ي ة و إ ن م ا تعتبر من قبيل التعريض كقول رجل ل آ خ ر قال أ م ا أ ن ا لست ب ذ ا ن ويتكلم مع ص د ي ق ه قال و انا لست ب ذ ا ن هذا الكلام ك أ ن ه يشعر ب أ ن المخاطب يحتمل أ ن يقع منه فعل الزنا أو أنه أنا أن يهزأ وقع شيروا قالوا مدلول مدلولها منه الزنا بذان ابن منه هذا قاله لها فعل بعض الكلمات لها مدلول سليم السليم في إلى لست الحلال اللغوي إذا يا يريد ولكن حينما تقال في ح ا ل ة من الحالات في سياق ظرف من الظروف في سياق قرينه من القرائن تعطي معنى آ خ ر خلاف المعنى الذي وضعت له هذه الكلمه ة يا يابن الذي وضعت لمدح وليست الحلال للذن لمجح ل وضعت و ك في حالة من الحالات من لو قالها انسان ل آ خ ر ك أ ن قالها له في ح ا ل ة ا ل خ ص و م ة ف إ ن ه ا تحمل على غير محملها وعلى معنى آ خ ر غير المعنى الذي وضعت له هذه ا ل ك ل م ة قال هذا الكلام يا ب ن الحلال أو قال و ل إ ن س ن آ خ ر أما أنا بذان قال فلست هذا تعريض ليس بقذف و إ ن نواه حتى ولو نواه قال ما يعتبر قذفا و إ ن م ا يعتبر تعريضا بهذا الموضوع والفرق ما بين الصريح و م ا بين ا ل ك ن ا ي ة والقذف م بين ا أ ن اللفظ الذي يقصد به القذف إ ذ ا كان لا يحتمل غيره لا يحتمل القذف غير معنى القذف كما لو قال إ ن س ا ن لاخر يا زاني أ و قال انت زنيت هذا يحتمل آخر لا يحتمل أن يقول أن يقول معنى آ خ ر لا يحتمل أ ن يقول والله اردت معنى آ خ ر هذا يعتبر صريحا أ م ا لو قال كلاما ي ف ه م منه القذف بوضعه لكن يحتمل, يحتمل المعنى ا ل آ خ ر ف إ ن ه يكون ك ن ا ي ة كما لو قال له زنيت في الجبل على افتراض أ ن ه انها ك ا قلنا ي ة ن إ من قبيل الصريح ل كنايه على ف ت ر ا أنها ا ض ن ك ة ما الذي ل ج ع ا الكناية قال دونه قال في الجبل وكلمة تختلف عن بالهمزة من وكلمة دونه جنيت عن جنيت قبيل في تختلف وقد يسهل ا ل إ ن س ا ن ا ل ه م ز ة ولا يحققها على افتراض أ ن ن ا قلنا ب أ ن ه ا من ق ب ي ل الكنايه ة الذي جعلنا أن نقول أن ن إ احتمال من الكناية قبيل ا أ ن ه يريد بها المعنى ا ل آ خ ر وهو الصعود ولكن الذي جعل الفقهاء يعرضون عن كونها كنايه ة إلى أ ن ا الصريح من الهمزة فإذا كان ل ا يريد القذف فليقل له زنات أ م ا كونه قال وزنيت ا والمقام مقام ه م ز ة إ ذ ا أ ر ا د به الصعود ف إ ن هذا يلحقه بالصريح ولا يلحقه بالكنايه ة أما لو قالوا الجبل لو زنأت في ذ ا كناية لأن الكلمة تحتمل المعنى معنى القذف وتحتمل معنى الصعود أو قال رجل لآخر يا فاجر أو قال له يا فاتق وأراد به القذف يعتبر معنى معنى تحتمل وتحتمل به رجل لآخر لأن له أو أو أ و قال امراه أ ن ت تحبين ا ل خ ل و ة بالرجال هذا يعتبر كناية قذفا ك ن ا ي ة ف إ ذ ا كانت ا ل ك ل م ة تحتمل المعنى القذف م ع ن ى ا ل وتحتمل المعنى ا ل آ خ ر فعند ذلك تكون كنايه ة نعم وإلا لا تحتمل يعني من من الكناة تحتمل كما وإلا ولا لا ليست قبيل الصريح ولا من قبيل كما قال ل يا ابن الحلال. هذا ليس من قبيل الصريح وليس من قبيل ابن الحلال من من هذا قال هذا يعتبر من قبيل التعريض ولا يكون قذفا وان إ نواه يرجى باعترافه وأما بالنسبة للآخر قال للآخر يعتبر قفا قلف لأن إن أقر لأن فلا إشكال وأما إذا رفض وأما وأبى إن ذاك إذا قال هذا ذ يعتبر قذفاً فهذا ا ف الرجل يعتبر مقرا ويعتبر قاذفا متى يحد القاذف ق اذا ل ل يحد ا ا ق كان المقذوف محصنا و أ م ا إ ذ ا كان المقذوف غير محصن فلا يحد القاذف و إ ن م ا يعذر يعذر لكلماته ذا التي يقولها لهذا ا ل إ ن س ا ن المقذوف من هو المحصن يحد ا ل إ ن س ا ن حد القذف إ ذ ا قذف محصنا من هو المحصن قال المحصن هو أ و ل ا أ ن يكون مكلفا و أ ن يكون حرا و أ ن يكون مسلما و أ ن يكون عفيفا عن وطئ يعني ما وطءاً يحد به ونحن تكلمنا على ضابطه وما يتعلق به من تفاصيل ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن حرا مسلما عفيفا عن و ط ع يحد به وكان مكلفا ف إ ن ه يعتبر محصنا إ ذ ن ا ل إ ح ص ا ن لا بد فيه من أ ر ب ع ة شروط أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن مكلفا حرا مسلما عفيفا عن و ط ع يحد به أما بمحصن الكافر فليس لأخذ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ش ر ك بالله فليس بمحصن طيب نحن لما تكلمنا على الزنا قلنا إ ن الكافر يحد إ ذ ا اعترف وكان في ظل ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة ورفع إ ل ي ن ا قضيته ف إ ن ه يحد فكيف هناك قمنا عليه حد الزنا وهنا لم نقم حد القذف على قذفه قال الفرق بين قلنا القذف قد قدره مقطوعها الاثنين الكلمة الاحصان لها معاني احصان في الزنا في باب الزنا وحد الزنا غير الاحصان احصان الزنا الانسان في في في في حشفته غير بين معنى معنى أن يكون الانسان متزوجا قد اولج حشفته او قد من متعددة متزوجا وحد حد أولج أو في فرج مباح ل هنا بالعقد الشرعي ع د ذلك يكون ل إ ن س الحد ن محصنا ا ف ص الإحصان ا هنا هنا الإحصان ن غير به ش ي ء آخر وهو أن يكون أن الإنسان ك ل م ف ح ر م س ل مباح عفيف عن وطء محد ه ه ن ك د ي ن ا ل ا ف ر و ت ب ر ن ا ه محصنا إذا كان ق د تزوج ووطئ زوجته ووطئ و ق ا ل لأن له إهانة هناك حده وهنا الحد للقاذف م نحن أجل التكريم للمقذوف ن نحد القاذف ة تكريما للمقذوف وفجرا للقاذف عن مثل هذا العمل فحد المحصن مناكب في حد الزنا من قبيل ا ل ا ه ا ن ة له قتلناه ل أ ن ه زنى وهذا القتل كان إ ه ا ن ة له بينما هنا لو حدثنا القاذف لكان تكريما له وخلاف الموضوع بالنسبه للكافر نعم إ ذ ن لابد أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن مكلفا أ ن يكون حرا أ ن يكون مسلما أ ن يكون عفيفا عن الوطء الذي يحد به ا ل ع ف ة بماذا تبطل قال تبطل ا ل ع ف ة أ و ل اولا ب ا ل ط ا ح ر م بالوطء الحرام ولو وطي أو وطء الإنسان الإنسانه أي محرما برضاع أو محرما بنسب أي وطء حرام بنسب يحد ل أ ن ه إ ذ ا وطئ محرما ولو كان ي عالم ن ي ع بالتحريم أ و كان غير عالم بالتحريم إ ذ ا وطئ ا ل إ ن س ا ن محرمه فان ي ط أ غير محرمه من باب أ و ل ى إ ذ ا وطئ ا ل إ ن س ا ن وطئا محرما ف إ ن عفته تسقط والمراد بالمحرم المحرم بذاته كما ذكرنا في الكلام على الزنا قد يحرم الفرج لعارض كما لو أ ن ا ل م ر أ ة كانت م ح ر م ة فيحرم على زوجها وفؤها لكن هذا التحريم ليس تحريما ذاتيا و إ ن م ا هو تحريم لعارض قد يحرم لإيقاء مريض وهي صائمة في نهار رمضان يحرم عليه التحريم رجوة المرأة افتراض صائمة صائمة على لأنها وطؤها أنه نهار رمضان لكن هذا التحريم ليس ذاتيا هي مباحة له ولكن هذا مباحة التحريم لعارض الطيام هي له وهو ولكن فتسقط ا ل ع ف ة ب أ ن يطا أ ل إ ن س ا ن وطأا ح ر م ا ا أن يطأ م ر أ ة حرم عليه و ط أ ه ا تحريما ذاتيا إ ذ ا وطئها في ا ل ح ر ا م وبدون شبهه ة شرطا ش يكون بدون ب و أ ن و ا ع الشبهه ايضا م ت ع د د ة ذكرناها في موطنها. فاذا ي م و ط ن ه ف إ وطئ وطئا محرما فعند ذلك تسقط عفته وبعد ذلك إ ذ ا خ ذ ف ه إ ن س ا ن فما يعتبر هذا ا ل إ ن س ا ن قذفا ل أ ن ا ل ح ص ا ن ة التي أ ك ر م الله بها هذا ا ل إ ن س ا ن قد سقطت وهو الذي أ س ق ط عن نفسه ب أ ن وطئ وطئا محرما يعني إذا زن الإنسان إذا بالمختصر المفيد ونحن عرفنا الزنا ونحن هي ضواجة الزنا إذا زن الإنسان فإن عبته تسقط ومن ع ن د ذلك إذا قذف ه م ا ا ك القذف فإن قاذفه لا يحج القاذف لإيذائه الآخرين لكنه ما الحد يعذل لكنه لأن المقذوف فإن من أن يكون يحج يحج عفيفا شروط صور النكاح اللي هو يعني الذي تكون فيه الشبهه كان يطع ا ل إ ن س ا ن ا ل أ م س ا ل م ش ت ر ك ة ومن أ يطأ أ ن ولده و أ يطأ أمرأة ت زنى و ولي أو أمرأة تزوجها ج ه ا بلا أمرأة م غير في الماضي الدرس شهوده كما تكلمنا عنه في الماضي عند الكلام ل عنه عند ع حج ثم تاب نفضن لإنسانا زنى ثم تاب قد ثم هل توبته ترجع إ ل ي ه إ ح ص ا ن ه قال ومن زنى ولو م ر ة ثم تاب لم يعد محصنا أ ب د ا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة م دام حيا قال ان ساء ا ل ح ص ا ن ة التي أ ك ر م ه الله تعالى بها قد أ ه د ر ه ا واسقطها أ س ق ط ه وبناء ذلك لا التوبة التوبة لا ترجعها ذلك ت ما ع ل ي من ل بالنسبة لله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم والتعب من الذنب كمن لا لا بالنسبة للآخرة عند الله تعالى يوم القيامة ع عند ق ا تاب اهتدر وهذا ب ذنب وإني وآمن من كمن يوم ثم و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للدنيا فقد أ س ق ط ا ل ح ص ا ن ة التي حصنه ا ل إ س ل ا م بها وبناء على هذا لو تاب وقال انسان يازان ما يعتبر قذفا ما يحد القاذف أ و القائل و إ ن م ا يعذر ما يحد ل أ ن هذا الانسان فعلا كان قد زنا قيل له هذا الكلام ما يكون عليه لموضوعي له الكلام بالنسبة هذا هذا ما اعتداء ا ا ل إ ح ن الذي ذ ك ر ه رحمه الله الإمام النووي ت ع الى في موضوعنا ب ا اللعام ح ث أ الفاظ القذف الصريحة والكناية وما التعريم إلى يقصد به نرجع إلى موضوعنا وهو حد القذف في كتاب الحدود كما أ ن ن ا عرفنا أ ن ا ل م خ ذ و ف له شروط حتى يكون محصنا ا كذلك القاذف لابد له من شروط حتى يكون حتى ف إ ذ ا لم تتوفر هذه الشروط ما يعتبر الذي يرمي ا ل آ خ ر بالزنا ما يعتبر قاذفا فشرط المتكلم ق ا ا ذ ف أو شرط ل حتى يكون قاذفا وحتى يلزمه ا ل ع د أ و ل ا أ ن يكون مكلفا و أ م ا إ ذ ا كان غير مكلف ب أ ن كان صبيا أو ك ا ن مجنونا ف إ ن ه لا حد عليه ل أ ن القلم مرفوع عنه رفع ا ل ق ل م عن ثلاث عن, النائم حتى يت... عن الطليل حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ويستثنى من ذلك التكران وهذا مطرد كما ر أ ي ت م و ه استثنيناه ن ا و ا س ت ث ن ي ن ا في الزنا واستثنيناه في ا ل ر د ة واستثنيناه في الطلاق ا ل س ك ا ن ليس مكلفا ح ا ل ة سكره ل أ ن ه لا يعي ولا يميز ولكن تطبق عليه الاحكام من أ ج ل تعنيفه ومن أ ج ل التنكيل به هذا إ ذ اذا كان بسكره متعديا إ كان متعديا بسكره و أ م ا إ ذ ا لم يكن متعديا بسكره فلا هذا له أ ح ك ا م أ خ ر ى ذكرناها يعتبر غير يعني ما يؤاخذ بما يصدر عنه من أ ل ف ا ظ إ ذ ا اجه ف ت ع و ا فمه وسقوه الخمر فهذا ما ي ؤ خ ذ ب أ ق و ا ل ه لو خالف ب ا ل ص ل ا ق ما يقع ص ل ا ق ه لو اتلفظ ب ا ل ف ا ض ا ل ر د ة ما تصح منه الرده ة نعم لو قذف غيره ما يحد لانه ملجا الى هذا لما عجز كل انسان إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقذف آ خ ر ان يسكر بعد ذلك يقذفه نقول فتحنا ا ل ب ا ب طريقا يسقطون به الحدود عن أ ن ف س ه م و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يزني يشرب الخمر قبل ذلك ويثبت ع ل ذلك ي بالتي اتفق معها و القضاء أ ن ه حينما زنى كان سكرانا لو فتحنا هذا الباب لما عجز الناس عن أ ن يشربوا الخمر ويفعلوا ما يريدون فعله وبعد ذلك يقولون كنا ف إ ذ ا شرب ا ل إ ن س ا ن الخمر متعديا ف إ ن ه يترتب عليه ما يترتب على المكلف من أ ح ك ا م و إ ن كان غير مكلف زجراً له. زجرا له حتى لا يقدم على هذا العمل الشنيع إذن وإن إلا ذلك أن يكون الزكران كان الشرط الأول القادف مكلفا ذلك فهو وإن كان غير مكلفا إلا أنه يقام الزكران غير ويستفهم فهو عليه أنه الحج زجرا لو الشيء الثاني الاختيار أ ن يكون قد قذف مختارا ف إ ذ ا قذف الانسان مكرها أكره قد إ م ا أ ن تقذف فلانه إ م ا أ ن ن ق ت ل ه فقذفه بشروط الاكراه, بشروط الإكراه. يعني أ ن يعلم أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن الذي يهدده فعلا سوف ينفذ تهديده أ م ا إ ذ ا كان يعلم ب أ ن هذا الذي يهدد سوف لا ينفذ تهديده ففي هذه ا ل ح ا ل ة ما يعتبر إكراها لو شروط الاكراه ل ف ق تحققت ر شروط إذا فعند ذلك ما يعتبر ق ا ذ ف قاذفا اي ما يقام عليه الحد من أ ج ل الاكراه و إ ذ ا كان مميزا الصبي ينقسم إ ل ى قسمين في صبي مميز وفي صبي غير مميز وكلاهما غير بالغ وكلاهما غير بالغ الصبي الصغير الذي لا يميز هو الذي لم يصل الى خمس سنوات ضابط الفقهاء جعل له ضوابط متعجله د د يصدُر ة منهم من قال المميز هو الذي يصل إلى خمس、سنوات. منهم من قال من منهم سنوات سنوات من هو قَال قَال قال الذي السؤال ا يصل إلى من إلى ل يفهم السؤال ويرد سبع و ا ب منهم ق من قَال بالطَعام من و كل هذه الضوابط تدلنا على شيء واحد وهو ان الصبي ة ينتقل من ح ا ل ة إ ل ى ح ا ل ة ف إ ذ ا ب د أ بالتمييز ب د أ ب ا ل إ د ر ا ك صار يرقم السؤال ويرد الجواب يعرف يده اليمين من يده الشمال صار ينفرد ي س ت ق ل بالطعام وحده يعني صار عنده تمييز لكنه ما وصل إ ل ى البلوغ ليس هو في ح ا ل ة الصبا ا ل أ و ل ى التي لا يميز فيها وليس في ح ا ل ة البلوغ لو أ ن ه قذف قلنا ما يحج أ ن ه غير مكلف المكلف هو البالغ العاقل هذا غير مكلف قذف هذا نعم نتركه هكذا قال لا يعذر مثل الطبيب الصغير إذا ترى يترك هكذا سيما نقيم ع ل ي ه الحجل ما يعذر يعذر من أ ج ل ت أ د ي ب ه و تعليمه نعم ف إ ذ ا ب ل غ ولم يعذر يعني كان مقترضا يعذر ما عذرنا حتى من شروط القاذف حتى يحدى ان يكون مكلفا و أ ن يكون مختارا وسكت ا ل إ م ا م النووي عن شروط أ خ ر ى عرفت من المباحث ا ل س ا ب ق ة أ و ل ا هي أ ن يكون ملتزما بالاحكام أ ح ك م ا ل أ ا ل إ س ل ا م ي ة ف إ ذ ا كان حربيا ما يحد ل أ ن ه ليس ملتزما ب أ ح ك ا م د و ل ة ا ل إ س ل ا م ش ي ء الثاني ان يكون عالما بالتحريم ف إ ذ ا كان غير عالم بالتحريم إ م ا لانه كان بعيدا عن العلماء أ و كان بين العلماء الا انه حديث عهد ب ا ل إ س ل ا م سافر أ س ل م حديثا ما يعرف أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م قال لزميله يا زاني فلما قيل له هذا حد قال ذ ف وتحد به ق أ ن ا والله ما كنت أ ع ل م وفعلا في قرينه تدل على هذا ل أ ن ه اسلم حديثا ف إ ن ه لا يحد نعم الشيء الثالث عدم إذن اذن ل م المقذوف أ ن يقذف إ ن س ا ن ا اخر في معرض التشهير به وليس ب إ ذ ن ه ف إ ذ ا كان ب إ ذ ن ه كان قال اقذفني فقذفه لانه كانه قال له انه زنى وبناء على ذلك اذا قذفه ما يكون قذفا لانه هو الذي قال له قل لي يا كذا ومثل هذا لو ان انسانا قذف اخر واسقط المقذوف حقه قال انا سامحته ما اريد ان يقام عليه الحد قال يسقط عنه الحد عن القائل بالنسبه لحق الرجل لكن من حق القاضي أ ن يعذره بحق الله سبحانه وتعالى لو قال له اسقط حقي يسقط حقه ولكن ت ب ط ل ع ف ة هذا الرجل ل أ ن ه حينما قال وسامحته بهذا القذف كانه اعترف ب أ ن ه زامن وبناء على هذا لو قذفه م ر ة ث ا ن ي ة ليس من حقي أ ن يذهب إ ل ى القضاء ويقول والله أ ن ا م ق د و ف أ ق ي م الحد على ق ا ذ ف ل أ ن ه هو الذي أ س ق ط حصانته بيده والشرط الرابع أ ن يكون غير أ ص ل م أصلم أن يكون غير ف إ ذ ا قذف ا ل أ ص ل فرعه ف إ ن ه لا يقام عليه الحد وهذه الشروط ا ل أ ر ب ع ة عرفت من المباحث السابقه ة التي ا ق ر ن ا هذا البحث ويسقط الحد عن القاذف بأمور. يسقط الحد عن القاذف أولا بالبينة قبل ويسقط يسقط بأمور عن عن قال إ ن س ا ن ا ل آ خ ر يا زاني و أ ت ى ب أ ر ب ع ة شهداء ممن تصح شهادتهم وبين ّ أ ن ما قاله صحيح في هذه الحاله ة يسقط الشيء أن يقول القاذف بإقرار الحد شيء الثالث المخذوف عن أن ن ز ا ن يسقط ي الحد الشيء الثالث ب عن ف و والشيء الرابع إذا ا ك القاذف زوجاً وكانت ا ل م ق ذ و ف ة ز و ج ة ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يسقط عنه الحد ب و ا س ط ة اللعان على ما ذكرناه في موضوعه مفصله وإذا الحج الأصل الحد يسقط عن إذا كان أصلا سقط بسبب ق عن د ف للفرع قلنا الحج القالة أصلا التعزير عن عنه الحد. هل يسقط عنه التعذير؟ قال ما يسقط سقط كان إذا الحج يسقط يسقط التعزير هل ما من حق الوالي أ و من حق القاضي أن يعذره صعي م ان ق يعذره م ل ل ا ح لكن وسنتكلم ل يتعلم ل ا إ ن ا مثل م ل ل هذه ا ا ك وثانيا للولد ما بولده إهداء ما صعي يحذر به ل ن ه هذا و د فلابد ه يعني ن أن حق القاضي ي عن ذ والتعذير ر ه و طبعا ي ك ب و س التعذير ئ كثيرة ا ل يختلف التعذير وسنتكلم على أحكام التعذير إن شاء الله إن أحكام شاء بالتفصيل ما هو المقدار الذي يحده القاذف عرفنا في ا ل د ي ن أ ن ه ي ج د م ئ ة جلده او يرجم إ ذ ا كان متزوجا و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للقاذف فالحد إ ذ ا كان حرا فانه إ ن ه يجد ث م ي ن جلدا لقول ل ل تعالى فاجددهم يجدد ا ولا لهم ة أبدا أولا يجدد ثمانين جلده ا وثانيا ما تقبل ش ا ولا تقبل لهم شهادة أبدا د ة تقبل لهم والشيء الثالث أ ن ه يكون في عداد الفاسقين ف ي ج د ه ن ثمانين ج ل د ة و ذ لا تقبل لهم ش ه ا د ة أ ب د ا و أ و ل ئ ك هم الفاسقون نعم و أ م ا إ ذ ا كان رقيقا ف إ ن الحد فيه على النصف من حد الحري فيجدد اربعين ج ل د ة و أ م ا شرط المقذوف أ و ل ا ا ل إ ح ص ا ن وعرفنا معاني ا ل إ ح ص ا ن ا ل آ ن قبل أ ن ن ب د أ هذا الموضوع ل أ ن ا ل إ م ا م ا ل ن و و ي قدمها في مباحث اللعان ف إ ذ ا كان محصنا جلد قاذفه و إ ذ ا لم يكن محصنا ما يجلد قاذفه ولو شهد دون أربعة بزينة قلنا الزينة إلا ل كملت البيينة بالشاهد الرابع ا ا وما ما اتطاعوا يأتوا ن زنى أن بناء على ذلك أ ن يحدوا ل أ ن ه م صاروا قاذفين ل أ ن عمر رضي الله تعالى عنه ح د ث ث ل ا ث ة الذين شهدوا على المغيره ة ابن الشعبة بالزنا كما ك ذ ر ا ل بن خ ا ثلاثة المغيرة ر ي في صحيحه شهد ثلاثة على ب ا ل شعبه رضي ا ل ل تعالى عنه بالزنا أ ن زنى ولم يتمكنوا من إتمان ه الشهادة يشهد ولم الطاب الرابع لم يشهد تكلم بكلام يزل من ما على ولذلك جلد عمر رضي الله تعالى عنه ا ل ث ل ا ث ة الذين شهدوا على ا ل م غ ي ر ة رضي الله تعالى عنه بالزنا نعم الذين بالزنا من من وعمر على ومثمع عليه العباجلة عرفوا مرأة وسلم وفيهم وفيهم الأئمة وفيهم شهدوا رسول بالفتوى وبالاجتهاد جلد الثلاثة الذين شهدوا على مرأة من أصحاب رسول الله صلى الله وفيهم أصحاب م ع ذلك لم ينكر عليه أ ح د فعدم إ ن ك ا ر ه م على عمر رضي الله تعالى عنه في أ م ر من أ خ ط ر ا ل أ م و ر هذا ليس من ا ل أ م و ر ا ل ج ز ئ ي ة ا ل ف ر ع ي ة البسيطه ة وإنما و الأمور وهي تموني سوف من الهامة لأن المسألة من المسائل ما الشهادة ليه جنبي؟ مع يقدمون نعم لأن أنه جنبي؟ أن الناس سوف لا يقدمون على الشهادة بعد هذا نعم يعني إذا الإنسان الكلية الخطيرة جاء إذا بطاب الشهادة لا الشهادة هذا والشهادة إذا شيئا ليشهد ليه ذلك على رأى طيب بعد وجب ا ا ت الأمر يدلي أن منه عليه ان يدلي به ولاسيما إ ذ ا كانت تتعلق به عقوق ا ل آ خ ر ي ن ومع هذا جاءوا فشهدوا ما يريدونهم التشفير به ا ل م غ ي ر ة وإنما فيما يزعمون رأوا فيما حالة ف ش ه د ومع ا ا على ل غ ي ر ة بالزنا و م هذا مع أنهم أرادوا, أرادوا, أرادوا ما أن أن حدهم عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع ولم رضوان مشروع وأنه عليه الصحابة الله تعالى عليهم مما يدل على الحد فعل الصحابة مما بإجماع ينكر يعني أن هذا الحد يعني حد مشروع وأنه فعل بإجماع الصحابة ا ل س ك وليس م ن واحد الله منهم على عمر رضي الله تعالى رضي فقط إ ذ ا شهد ث ل ا ث ة قال بل إ ذ ا شهد أ ر ب ع ة أ و خ م س ة أ و عشر لكن ليس من أ ه ل ا ل ش ه ا د ة يشترط في ش ه ا د ة الزنا أ ن يكون الشهود من الرجال ف إ ذ ا شهد أ ر ب ع ن س و ة ب زنا قالوا حد ا ل أ ر ب ع أ و شهد أ ر ب ع ه من العبيد ما تقبل شهادتهم وبناء على ذلك يحدون أ و س ي د أ ر ب ع ة من ا ل ك ف ر ونحن لا نقبل خبر الكافر في هذا ا ل أ م ر وبناء على هذا ف إ ن ه م يحدون إ ذ ا الحد يسقط ل إ ق ا م ة ا ل ب ي ن ة ف إ ذ ا لم تتم ا ل ب ي ن ة أ و لم تستوفي ا ل ب ي ن ة شروطها ب أ ن كان الشهود ليسوا ممن تقبل شهادتهم ففي هذه ا ل ح ا ل ة يحدون يوجد عندنا شهاده ة على عندنا الزنا ويوجد ش ا د ة على ا ل إ ق ر ا ر بالزنا ا ل ش ه ا د ة بالزنا أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن أ م ا م القاضي أ ش ه د أ ن فلانا ز ن ا ويصف الحال ة كما ذكرناه في الدرس الماضي يقول ر أ ي ت يولج ذكره في فرج محرم كما كالمرود في المغفله لابد أ ن يبين هذا و إ ل ا لو قال ر أ ي ت ه نائما فوق ا ل م ر أ ة يحد ويزدد على أ ن ه قادر الرائم فوقها م ع ص ي ة حرام لا شك فيه لكن هذا لا يعتبر الزنا وقلنا الدليل على ذلك أ ن النبي عليه الصلاه ة والسلام قال لما فاخذت لامدت علك قبلت لعلك فأخذت لعلك عز ذ هذه ا ما زنا مقدمات الزنا كل نعم يعتبر والسلام ل ك ن ه ي ت ا فإذا أراد أن يشهد أن أن الشهادة لابد أن تكون ل ليس على الزنا على ة شهادة شهادة في عندنا نوع آخر ليس شهادة على وإنما هو آخر إ قال ر ر ب ا ز ن ا كان قال ينسى قاضي قال ض ي ق ا أ ن ا أ ش ه د أ ن فلانا أ ق ر على أن انه زنى, زنى. قالنا أ ما ر أ ي ت ه ما اتهمه ما قذفه لكن شهد على أ ن ه أ ق ر بالزنا فهل يعتبر هذا قذفا و إ ن م ا القذف أ ن يشهد على ا ل إ ن س ا ن بالزنا قال ولو شهد واحد على إ ق ر ا ر ه بالزنا فلا حد عليه جزما فهذا يحد وهذا يحد يحد واذا اسقط احدهما الحد عن صاحبه واسقط الثاني الحد عن صاحبه كلاهما تبطل عفته لانه اسقط الحصانه التي حصنه الله تعالى بها فكون كل واحد من الرجلين قذف الاخر لا يعتبر تقاصا وانما يجب على كل واحد منهما ان يحد حد القاذف نحن حينما تكلمنا على الزنا قلنا الذي يقيم حد الزنا هو القاضي أ و يقيمه ولي ا ل أ م ر أ و يقيمه ا ل أ م ي ر امير ل أ المؤمنين المهم أ ن ه ليس للناس أ ن يقيموا الحدود حتى لا تصير ا ل أ م و ر إ ل ى الفوضى وتكلمنا هناك على ح ا ل ة ما إ ذ ا استقل ا ل إ ن س ا ن ب إ ق ا م ة الحد ماذا يترتب عليه هنا أ ي ض ا لو استقل إ ن س ا ن المقذوف س ت ق ا ل بالاستيفاء بالحد قذف إ ن س ا ن آ خ ر فلم يصبر وكان أ ق و ى منه ف أ م س ك وجلده ثمانين جلده هل يقع الموقع قال ما يقع موقعه ل أ ن الجلد إ ل ى القاضي الجلد إ ل ى الحاكم وليس ب ا ل إ ن س ا ن أ ن يعتدي على منصب الحاكم ف إ ذ ا فعل مثل هذا لم يقع موقعه طيب ماذا نعمل قال ننتظره حتى ي ب ر أ من آ ث ا ر الجلد ا ل ت ا ب ق ة ونقيم عليه الحد الشرعي الذي ي ق ع موقعه طيب وهذا ماذا نعمل له قد يعاقبه السلطان هذا الذي جلد ت و ف الحد بنفسه لابد له من عقاب يعاقبه السلطان لانه أ ن ه قد ع على ت سلطته د ى ل أ قد اعتدى على سلطته وذكرنا نظير هذا في الجنايات حينما قلنا لو أ ن إ ن س ا ن ا لزمه القتل فقام إ ن س ا ن وقتله ما يعتبر قاتلا ل أ ن ه قتل مهدر الدم ولكنه يعذر ل أ ن ه اعتدى على س ل ط ة القاضي او على س ل ط ة الحاكم نعم ذكر الإمام الشربيني من إنسان إنسانا أن تعالى بعض تعتبر الموضوع الإمام رحمه الأمور المهمة والشتائم للمسؤوب ذكر القذب إذا الله التي التباب الحق فقال جاز السابة قليل سب يسب بقدر ما سبه ق وجزاء ل تعالى ه و س ي ئ ة س ي ئ ة مثلها لكن شرط أ ن لا يسب أ م ه و أ ب ا ه يعني لو قال له يا, يا جاهل فقال و أ ن ت يا جاهل جاهز هذا جاهز يعني ا ل أ ف ض ل أ ن يعفو و أ ن يصفح و أ ن يدفع ل ذ ل ت ه ي ح س ن لكنه لو انتصر في ظ ل م ه فالانتصار ج ا ئ ز لكن شريطه الا يكون ف ي اعتداء على ا ل آ خ ر ي ن لو قال إ ن س ا ن لآخر يا جاهل فقالوا ج ا ه ر أ ن ت و أ ب و ك هذا اعتداء فقالوا ج ا ه ر انت ه ذ ا ما ف ي ه شيء أ م ا قول و أ ب و ك هذا اعتداء جديد هذه م ع ص ي ة ج د ي د ة و إ س ا ء ة ج د ي د ة وتب جديد نعم فروا وفي فانتصري أبو داود أن زينب ثبت وسلم دونك لما عائشة قالها النبي الله سبيها وفي سنن ابن ماجة أن زينب ثبت سنن عليه صلى ف أ ق ب ل ت عليها حتى يجث ل ق و ا فيها فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم والسب كما ذكرنا أ ن يقول لو أ ن ت ا ل أ ح م ق بهذه فقط في هذا النطاق وفي هذا المستوى والشرق يكون وإذا وحسب لا قذفا استباب العادية التي فيها يعني تجريح فيها كلام لكن ما فيها انتقر الإنسان نتكلم على لكن لظلامته تجريح قذف يعني فسبه أسقطت ا لانه ظ ل و ا سكت ما عمل شيئا صبر على ظلامته يؤخذ و م القيامة ي من حسنات ذاك وتعطى لهذا أ و يؤخذ من سيئات هذا ويعطى لذاك اذا لم تكن عنده حسنات لكنه اذا انتصر احبط اجره الذي كان قد اعده الله تعالى له